بنموت وما بنسأل والرئاس بنحميها وزكور وما بنقبل قود رياح ما تهديها والالمجروح يا حبنا المجنون نسيانك مش مقبول Voi, pysyin elämässä,